أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم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 واتقوا الله إِنَّ الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به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 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَامَنِ اسْتَغْفَرَ فِيهِ مَخْمَصَةً غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ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 فكلوا مما أَمْسَكْنَا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن اذا اتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذين اقدام ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله, وعلى الله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 وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري من تحتها الانهار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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أيهلك أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا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 قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقوا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله من السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أجباركم فتنقلبوا خاسرين.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 وَأَصْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ أَبْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ هِذَا قربا قَرْبَاقُ رَبَانَةَ فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أَنَا بباسط يدي إليك لأقتلك إِنِّي أَخَافُ الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بأبي اسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.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 قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن, منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسركون إنما جزاء يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقجروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ويغفر لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا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 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة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 الثورة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالآَنْفِ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 وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثور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 أنكم أمته واحدة، ولا قل يبل وكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.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 تَوَلَّوْا فَعَلِمَ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن ببعض بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا الْيَهُودَ والنصارى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 تدمكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلث على المؤمنين أعزّ على الكافرين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 تُنَزَّكَ فَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطارج أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمن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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لذئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبوضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدونا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 ولا جنات النعيم ولو أنهم أقاموا السورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا من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 وَمَا مِن إلَهٍ إلَّا إلَهٌ وَاحِدٌ وَإِلَّا مِن يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ مَعْذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَايَتُوبُونَ إلَى رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ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 وَأَضَلُّونَ كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ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 ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ قَالِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفروا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا ما الخمر والميسر والأنصاب والأذلاط رجس, رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.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 فالصالحات جناح فيما يطعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 أو كفارة قعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينفقم الله منه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 إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد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 فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى تديتم إلى الله مرجعكم جميعا، فيُنَبِّئكم بما كنتم تعملون، يا أيها الذين آمنوا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 هما استحقا اسم فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم مِنَ الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا ناقص فَيُنْقَضِي مَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا قَدَّيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ ابْنَا أَي يَأْتُونَ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بِإِذْنِي فتنفق فيها فتكون طيرا بِإِذْنِي وتبرئ الأكمه وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وإن تخرج الموتى بِإِذْنِي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 وَإِذْ أَرْسَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّ أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنَّ أَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا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 فَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَأَخِيرِنَا وَأَيَّتِمْ مِنْكُ وَرَزْقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِن فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتقذوني وأمي إلى من دون الله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 جِئْ قُوْمَهُمْ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الفوز العظيم